ام في الجنه فافرح لما هو فيه قال يا ام حارثه امجنونه امتي اهبلتي انها ليست جنه ولكنها جنان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 كانت لهم جنات الفردوس نزل وقال جل في علاه إن الذين آمنوا وعذلوا الصالحان يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنفار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحريتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين